أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِمَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيْذَا هُمَّ عَلَّهِ بَلَ أَكْثَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلهم الله قليلا تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل وَمَن يرسل الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَيْلَٰهُم مَّعَ ٱللَّهِ تَأَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ, ومن يرزقكم من السماء والأرض أيلهم مع الله قل برهانكم إن كنتم صادقين لا من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون